أن المتقين يوم القيامة في جنات وعيون ويقال لهم يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم وربما بين بعض تقواهم التي نالوا بها هذا الثواب الجزيل كقوله في الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم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 كذلك وزوجناهم بحور عين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم وقوله في الطور إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين وقوله في القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقوله في المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إلى غير ذلك من الآيات وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن الشيء الذي له أوصاف متعددة في القرآن نبين أوصافه عند ذكر بعضها كما تقدم مثاله مرارا وكما هنا والمتقي اسم فاعل الاتقاء واصل مادة الاتقاء الواو والقاف والياء لفيف مفروق فاؤه واو وعينه قاف ولامه ياء فدخلته تاء الافتعال فصارت وقية أو تقيا فأبدلت الواو التي هي فاء الكلمة تاء للقاعدة المقررة في التصريف أن كل واو هي فاء الكلمة إذا دخلت عليها تاء الافتعال يجب إبدالها عن الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال نحو اتصل من الوصل واتزن من الوزن واتحد من الوحدة واتقى من الوقاية وعقد هذه القاعدة ابن مالك في الخلاصة بقوله ذلين فا تا في افتعال ابدلاء وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا والاتقاء في اللغة اتخاذ الوقاية دون المكروه ومنه قولنا بغة ذويان سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد يعني استقبلتنا بيدها جائلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى وجهها لأنها تستره بها وقول الآخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم والتقوى في اصطلاح الشرع هي اتخاذ الوقاية دون عذاب الله وسخطه وهي مركبة من أمرين هما امتثال أمر الله واجتناب نهيه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا بيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانا وبيّن هذا المعنى في الأعراف وزاد أنهم تجري من تحتهم الأنهار في نعيم الجنة وذلك في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الآية قوله تعالى على سرر متقابلين بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سرر وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض ووصف سررهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع منها أنها منسوجة بقضبان الذهب وهي الموضونة قال في الواقعه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين وقيل الموضونة المصفوفة كقوله متكئين على سرر مصفوفة الآية ومنها أنها مرفوعة كقوله في الغاشية فيها سرر مرفوعة الآية وقوله في الواقعة وفرش مرفوعة وقوله متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى لا يمسهم فيها نصب بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب وهو التعب والإعياء وقوله نصب نكرة في سياق النفي فتعم كل نصب فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة وأكد هذا المعنى في قوله الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لأن اللغوب هو التعب والإعياء ايضا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب قوله تعالى وما هم منها بمخرجين بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يخرجون منها وأكد نفي إخراجهم منها بالباء في قوله بمخرجين فهم دائمون في نعيمها أبدا بلا انقطاع وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم حسن حسنا ماكذين فيه أبدا وقوله عطاء غير مجذود وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقائنا القادم أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته